ص したよりも」 私たちは今日は私たちの暮らしを楽し قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم توسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن ب آ ي ا ت ربه ولا عذاك ان في ذلك لايات لاولي ا ن ه ا ر ولولا كلمه وسبقت من ربك لكان لسانه وهجر مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ولا موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم زخرة الاسلاميه ي أ و ل م ت أ ت ه م ب ي ن ا ب ل ف ي ل و ل و ل و أ م ا ل ن ا ه م ب ع ذ ا ب م قبل م و س و ن خ ز ا ن ل كلهم م ت ر ب ص ن ا ب ص و س ف س ت ع ل م و ن م ن أ ص ح الاسلاميه ب ا ص ر ط